احبك من صميم اللي بحب صادق الغلهان وانا من لعته الفرقه يهل دمع من عيني ألا يا صاحبي وينك حس بضيقة الندمان ونار الشوق ما بين الحنايا تصطلي فيني فراقك غير أحوالي فراقك ولع النيران أنا بصبر على الفرق عسى ربي يقويني فراقك غير أحوالي فراقك ولع النيران أنا بصبر على الفرق عسى ربي يقويني أحبك من صميم القرب حب الصادق الوالهان وأنا من لوعه الفرقة يهل الدمع من عيني أنا يا صاحبي وينك احس بضيقة الندمان ونار الشوق ما بين الحنايا تصطلي فيني فراقك غير أحوالي فراقك ولع النيران أنا بصبر على الفرق عسار بيقويدي يطول الوقت بصاحب يذوق من الأساحر ما ندمعات المحب اللي على خده عناويني الا يا وجد حالي من فراق الأرض والخلان وصكات الزمان اللي بسهم البعد ترميني وجودي. يجيلوه بين اثنينهم وهم سجان ولا يقدر على قرباه دام شهور وسنيني مراسيم الخيال تصور الصورة على الأشجال ولحن الشوق ثارت منه نيران وبركيني وجود اللي يجيلوه بين عينه سجان ولا يقدر على قرباه دام شهور وسنيني مراسي الخيال تصور الصوره على الاشجاد ولحن الشوق ثارت من نيران و براكيني أحبك من صميم القلب حب الصادق والهان وأنا من لعة الفرقة يهل الدمع من عيني أنا يا صاحبي وينك احس بضيقة الندمان ونار الشوق ما بين الحنايا تصطلي فيني يا راحوالي فراقت ولع النيران انا بصبر على الفرقا يا رب قويني, عسى ربي قويني